فَإِذَا فَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا وَثَاقَ فَإِنَّمَا نَنْنُ دَاءٌ إِنَّمَا سِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَظُّ أَوْزَارَهَا لَا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْفُرُوا اللَّهَ يَنْفُرْكُمْ وَيُتَبِّثْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرْهُوا الله فأحبط أعمالهم أفلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ذمر الله عليهم وللكافرين أنثالها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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَإِنَّا لَمُسْتَوْلُونَ لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا أهلتناهم فلا نعطر لهم أفمن كان على بينة من ربهم كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقوم فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُكَاثَّرٌ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي يُقِيمُونَ الْحَمِيمًا فَقَطَّعَ أَعْنَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ نَيْهِيَ اسْتَمِعُوا إِلَيْكَ حَسَّاءَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم برثة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم لكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها انتفال رأيت الذين في القلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم فعَتُ وَقَوْيُم مَعْرُون فَإِذاَا عَجَمَن الأأَمرُ فَلَ قَدَقُ اللههَ لَ كَان خَيرًا لَمْ فَهَلسَييتُم إ فَوََّْيتُم أَن, أن تُفْسِدُ فيِي الأبْضِ وَتُقَِّ أَْحَامَكُم اولئك الذين لعنهم الله فاقمنهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان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 والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم استبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم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 سَبِيلَ اللَّهِ وَشَاقٌّ قُرَّةٌ لَّمِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَا يُضِلُّ اللَّهُ شَيْئًا لَّن يُضِلَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُبْطِلُ أَعْمَالَهُم يَا أيها الذين آمنوا بِنَ اللهِ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَلُّوا عَن سَبِيلِ الله ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُغْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى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 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من